كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيت المهاد قد كان لكم حقا فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويذ بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار دَيْنٌ لِمَن فِي حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّثَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَلَنَاعِمٍ وَالْحَرِفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآل وَلَهُمْ نَبْدَؤُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ والله بطير بالعباد